بسم الله الرحمن الرحيم صاد و ا ل ق ر آ ن ذي الذكر بل الذين كفروا في ع ز ة وشقاق كما ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن فنادى ولات حين مناص و ع ج ب و ا ان جاء قال الكافرون هذا ساحر كذاب أ ج ع ل ا ل آ ل ه ه الها واحدا إ ن هذا لشيء عجاب وانطلق ا ل م ل أ منهم أ ن م ش و ا واصبروا على آ ل ه ت ك م إن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 ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب م و س ما ه ن ا ل ك مهزوم م ن ا ل أ ح ز ا ب كذبت ق ب ل ه م ق و م نوح و ع ا وفرعون ذو ل و ت ا د و ث م و د و ق و م لوط و أ ص ح ا ب ل ك أ و ل ئ ك ا ل أ ح ز ا ب إ ن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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليل انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه ا ل ح ك م ة وفصل الخطاب وهل ت ا ك نبا الخصم إ ذ تسوروا المحراب إ ذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا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 و ع موسوعه ل النابلسي ت و للعلوم م ظ ن أن داود الاسلاميه ف ت ت غ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 أ َ م ْ نجعل ََُْ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا وعملوا ََُِ الصالحات ََِِّ كالمفسدين ََُِِْْ فلر ِ ي ا ْ أ َْ ض ِ أ َ م ْ نجعل ََُْ المتقين ََُِّْ كالفجير َُِْ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته, اياته وليتذكر اولو الالباب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 ا ذ ك ر عبدنا أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الشيطان بنصب وعذاب أ ر ك ض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث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 وانهم عندنا لمن المصطفين لخير واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مؤمن لخير هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب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 いいね。 موسوعه ك م مرحبا بهم إنهم صاروا النير. قالوا بل أنتم لا ب م إ ن ه م ص ا ر ا ل ن ي ق ا ل و ا ب ل أنتم ل ا م ر ح ب الاسلاميه ن ف ب ي ا ق ر ر ق اسماء ا ف ز د ه ع ذ ا ب ا ضعفا و ق ا ل و ا ما ل ن ا لا ن ر رجالا ك ن ن ا ع د ه م من ا ل أ ش ر ي ر ا ت ربحيه ذات ع ن ه م لبصار إ ن ذلك لحق ت خ ا ص م أهل ا ل ن ي ر 「こルにちハ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 موسوعه م ا ل م خ ل ص ي ن ق ا ل ف ا ل ح ق و ا ل ح ق ق أ و ل ل أ م ل أ ن جهنم منك و م ن من ا ل م ا أ س أ ل ك م ع ل ي ه من ج ا و م ا أ ن ا من ا ل م ت ك ل ف ي ن إ ن هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن ن ب أ ه بعد حين